ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجر حسن ما كثين فيه أبدا ويُذِرَ الذين قالوا اتخذ اللَّهُ ولدا مال لهم به من علم ولا لأب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 إذ أول فتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة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 Best three 5Y kn ع Pleiku 2 Kr architecturaludo rán 2 Pyríve mus volame 2 D Kollare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 لو اطلعت عليهم لوليت منهم hum, ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال liete منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم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 وَكَذَلِكَ أَثَرنَا عَلَيْهِمْ Alamu وَأَنَّ وَعْدَ اللهَّهِ حَبُّ وَأَنَّ السَّعَتَ لَا رَيبَ فِيهَا وَأَنَّ السَّاعتَ لَا الرَيبَ فِيهَا إِذْيَتَنَا زَعونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقالَاُ بَنُوا عَلَيْهِمْ بنيانا Rabbuhum, arlemu, bihim, koleladina, kolelabu, arlem, amrihim, lenneta, hiden, عليهم bestjida. Sedí ثلاثة salet, satur, rabia, hum, kelbuhum, waja kuluna, ham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 أستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن الله وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلِ الْعَسَى أَن رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِئَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ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 واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدن لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه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 فَالْيَكْفُرُ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِالظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُ يُغَاثُ بِمَا إِنْ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوَجُوهُ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 كِلْتَ الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاورُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا ودَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ أَن تُ إِ رَبّلَ أجدًا خَيرًا مِنْهَا مُ قَلَبَاقالَالَ لَهُ صَاحبهُ وَهُو يُحاوِعُ أَكَفَرْتَ بِالَّذ خَلَقَق a kefart بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو وَلَا ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جن Něte k, řekl jsem, co chce Allah. Nejde jen o sílu, ale ناتك ويرسل عليها حسبابا ويرسل عليها حسبا من السماء فتصبح صعيدا زلقا او يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا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 ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هناك الولاية لله الحق هو خير سوابا وخير عقبا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 وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ إلا إبليس كَانَ مِنَ الْجِنِّ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 فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا وَرَأَ الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ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 الاولين او ياتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين الا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضو به الحق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 قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ فَارْتَدَّا عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا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 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ رَبِّ اسْتَجِبْ لِي وَلَا تَعْصِلْنِي أَنَا مُسْتَعِمٌ وَلَا تَعْصِلْنِي أَنَا مُسْتَعِمٌ وَلَا تَعْصِلْنِي أَنَا مُسْتَعِمٌ وَلَا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 قد بلغت من لدني عذرا فانطلق حتى إذا أتى أهل قرية استطاع ما أهلها فأبو استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فرجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل لما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها فأردت أن أعيبها وكان ورائهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأربنا أن يبدلهما ربهما خيرا منهما ذَكَ تَو وَأَقْرَبَ الرحْمَا وَأَمَّ فَكَانَ لِغُل مَنةِ مَْن فيِي وَكَانَ tahtahukazu lahu me, وَكَانَ abu me, usvaliha. Vakana abu me, usvaliha. Farah dalabuka a já byl v.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 INNA MAKKANNA LAHU FIL ARDI WA SABABA FATBA'A SABABA HATTA بَلَغَ BALAGA MAGRIB ASH-SHAMSI WAJADHAHA WA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 قالوا يا korunejni, inna, džúdže, ume, džúdže, mufsidune, fil-omri, fahelna, džuralula, لك džuralula, kahorul, džuralula, لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا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 حتى إذا جعله نارا قال آتُونِي أفرض عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي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 وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت اعينهم في غطاء عن ذكر وكانوا لا يستطيعون سماع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 وهم يحسبون أنهم يحسنون صنع أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا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 qalidin fiha la yabghuna anha hiwla qul law kana albahru midadan likalimati rabbi lanafida albahru qabla an فَذَٰكَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلِ الْعَمَلَ الصَّالِحَ فَلْيَعْمَلِ الْعَمَلَ الصَّالِحَ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا أيها الإخوة الكرام نذكركم بأن حقوق التضعي والتوزيع محفوظة والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته